ومع آخر منزلة من هذه المنازل فهي تبدأ بالتوحيد والتوبة وتصحيح الطريق وتنتهي منازل السائرين ومدارج السالكين بالتوبة وبالتوحيد بتوبة النهايات وهو استشعار العبد التقصير في كل عمل وتوبته بعد العمل الصالح مما شاب العمل الصالح من غفله وتنتهي بعد التوبة بالتوحيد الذي هو تجديد التوحيد لأن الأصل من هذا الدين بشعائره وشرائعه وعباداته وأذكاره الغرض من ذلك أن تعظم الله وأن توحده فأنت تترقى في المدارج من التوبة والخوف والحياء والتوكل والصبر والشكر والمحبة والإنابة والرجاء إلى أن ترجع إلى التوحيد وكل ذلك كان توحيدا لذلك تحدثنا في الدرس الماضي وهو الدرس الأول من المنزلة الأخيرة لأن المنزلة الأخيرة وهي منزلة التوحيد قد تأخذ يعني أكثر من درس تحدثنا عن شهادة الله لنفسه بالتوحيد وأن الله رضي بشهادة الملائكة على توحيده ورضي بشهادة اولي العلم وعلى راس هؤلاء الأنبياء والرسل ارتضى شهادتهم برهانا ودليلا على توحيده وقد تحدثنا فيما مضى عن قول الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم طيب من شهادة الله لنفسه بالتوحيد أن الله بين للناس التوحيد اتم بيان وهذا صحيح لا توجد قضيه في الدين واضحه كوضوح التوحيد مثلا ايه واحده وقال الله لا تتخذوا الهين الهين كم اثنين بالرغم من ان كلمه الهين كافيه لكنه اراد ان يبين التوحيد اتم بيان وأن يقطع السبيل الذي يكدر على التوحيد فقال وقال الله لا تتخذوا إلى هين اثنين ما تركها لإستنتاج ذكرها يعني اصلا لما تقول إلى هين سيكونوا شنو أه؟ ما أربعة مش كده إلى هين أربعة إلى هين خمسة إلى هين شنو اثنين اثنين ذي جابة شنو ما محتاج إليها والقرآن ليس فيه حشو، ما في كلمة في القرآن ما بعد في محله، ما في كلمة زايدة مناسبة، لذلك قال أهل العلم ليس في القرآن حرف زائد أي حرف عنده معنى، اثنين الهين هين بيان التوحيد، اثنين أتم البيان، بعد ذي إلا المجنون حتى ما تفهم، يقول لك وقال الله لك اتخذوا الهين اثنين تقول ما فهم؟ انت داير ذك بعده حجه ما داير إلى هين اثنين طيب شفت ما هو الايه انما هو اله شنو واحد اصلا ما اتخذ الهين اثنين معناه اتخذ شنو اله واحد لكن هذا ايضا لم يترك للاستنتاج لماذا لان الله عز وجل من شهادته لنفسه بالتوحيد انه بين التوحيد اتم بيان بيّن الله عز وجل التوحيد أولاً بآياته المقرؤة وكما قلنا في الدرس الماضي ما من آية في القرآن إلا وهي تحدث عن توحيد الله أو تحدث عن المصائر مصير الذي وحد ومصير الذي لم يوحد القرآن كله كده فبالتالي أتم بيان القرآن ده فيه توحيد وبيان للتوحيد واضح قل هو الله احد وهي ابلغ من واحد احد ابلغ من شنو من واحد واحد في مجال واحد بس ما ينفي اخرين تقول فلان ده واحد في الموضوع المعين ما واحد في اي حاجه واحد بتحته لذاته فيها شك اما قل هو الله احد فليس فيها شنو شك الله الصمت أي الملجأ والذي يقضي الحوائج والسيد الذي يهيمن دمعنا الصمد صمدت إليه القلوب لجأت إليه القلوب قل والله احد الله الصمد ثم بعد ذلك نزه نفسه أنه لم يلد ولم يولد وأتم التنزيه ده تنزيه جزئي من الولادة التنزيه الكامل عن كل نقص ولم يكن له كفوا كفء يعني شنو المكافئ يقول لك يكافئه يقاربه كويس كفء ده كفء يعني شنو نظيره وميقاربه والله عز وجل لا نظير ولا كفء له يقول لك فلان ده كفء كفء يعني شنو مؤهل صح وده صاحب كفاءة عنده كفاءة الله عز وجل لا كفأ له لا مثيل ولا مقاربة له في العظمة ما بين لما بين الشدة بين ما بين بعد في ناس عندهم عقائد في بشر وناس عقائد في حجر وناس عقائد في شجر وناس عقائد في لا شيء ما عندهم توحيد فالتوحيد بينه الله عز وجل اتم بيانه ثم بينه على صفحات الكون توحيدا مرئيا واضحا بشواهده الجليه وبراهينه الواضحه على صفحات الوجود بالنسبه العلم بيتطور والناس بيكتشفوا لكن ما في تعزيز للإيمان. أوريك ليه؟ ما بيربطوا الاكتشافات بشنو بالإيمان. يعني قبل فترة في الغرب عملوا مسألة الانفجار العظيم، إنه الكون ده جاء من انفجار كويس، وهذا معارض لنظرية داروين القائمه على النشوء وشنو والتطور النظرية الإلحادية. فقاموا عملوا حاجة ضخمة جدا ما بيتكلموا يقول لك نبدا بأصغر وحده تكون منا الكون طيب السؤال اصغر وحده دي جت براها ولا اتخلقت اتخلقت منه الموضوع ده مش على يقول لك زمان كانت ذره يقول لك لا الذره تنشطر الى جزيئات صغيره ويجي يقول لك النيترون والبريتون وال والإلكترون ودي ذات أقل أقل أقل حاجة جاءت براها الانفجار ده جاء من وين الناس ماذا ده يمشوا على الإيمان حس يقول لك اكتشفوا مجرات ضخمة مبسوطين المجرات ده أوجدتوها انت ولا لقيتوها موجودة لقيتوها في يعني انتو بس عرفتو في انو فيه صح اي اجابة ما, ما انت الاخوان انت كان لقيت الشي ده خلقت هم الانصوتين مصوتين بشنو؟ العالم سعيد بانه وجد شيء لكنه ليس سعيد بانه خلق شيء ولن يخلق شيء يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ودي فيها شيء علم عجيب الضبانة دي عندها اللعاب إذا مسكت حاجة تتحول بمواد كيمائية تتحول إلى أشياء أخرى أشان كده الضبانة دي لو شالت من اي ابن آدم حاجة انت كان كتلتها ومركت الحاجة شالتها ما تجد ترجعها زي ما كانت ابدا يا خنت ضبانة ضبانة بجنبناكم لا تعمل لي فيها ملحد عالم تستغرب يا أخي العالم الآن سعيد بأنه وجد أشياء طيب منذ متى هذه الأشياء موجودة يقول لك منذ قرون وآماد وآجال بعيدة من الذي أوجدها ومن الذي ضبط نظامها ومن الذي نظمها ومن الذي كان طيله كل هذه المدة يسيرها مجرات ضخمة يخلو وقعت اجزاء منها على الكون تتدمر الارض, مش الأرض، المجموعه الشمسيه بشمسها وبجميع كواكبها تنتهي عشان كده ربنا اقام للناس شواهد وحدانيته فلا حجه لمشرك ولا كافر ولا ملحد ابدا لذلك تجد اشنع شيء ان الشرك لظلم عظيم هذا أشنع شيء والكفر ظلمات الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فبالتالي الكفر سيء جدا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء لأن الله بين توحيده وأقام الشواهد على هذا التوحيد اتم بيان جل وعلا سبحانه طيب بعد من الشواهد شهاده الرسل له سبحانه في رسل جوا في الارض دي وقالوا الله واحد وما في غيره وصادموا وبينوا واهلك الله اممهم في مشيتنا للاردن اكثر شيء استوقفني منازل قوم لوط اللي هي بالقرب من البحر الميت اللي هي القرى المعروفة بقرى سدوم وقرى عامرة أو العوامرة سدوم والعوامرة قرى دكاكين وأسواق وتجارات وآلاف الناس وحركة دائبه أهلك الله عز وجل ترك المنطقة وما زالت آثارها باقية ولكن ما شفته فلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عقبات الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها وبيئر موطلتين وقصر مشي رايت منطقه اسمها الكرك او الكرك الشده والله يا اخوانه تستغربوا كنت اقرا في التاريخ عن هذه المنطقه منطقه الكرك في الأردن المنطقة دي منطقة تاريخية فيها قلعة القلعة دي عبارة عن سلسلة من الجبال منحوته في جوة في باطن الأرض وبفوق الجبال أسوار ضخمة إلى يوم من هذا قائمة وشاهدة في ناس في يوم من الأيام كانوا موجودين افناهم الله وبقي هو سبحانه وأبقى المنازل والآثار شواهد لمن كان له قلب أو ألقى السمعة وهو الشهيد فأ... يعني شواهد التوحيد عجيبة جدا طبعا الناس هناك قالوا لنا البحر اللي ذاته ما كان بحر دقوا ملود ذاته وحكمة الله حاجة عجيبة جدا البحر الميد ده نحن كنا في الضفة البيجاي في الأردن الضفة البيهنات مباشرة إسرائيل نحن شايفينهم. شايفين الدند الاسرائيلي عديد لهناك باسلحت الضفة تحت المسلمين ما في مسلمين ساكنين اصلا مناطق العذاب والظلم ما مش عليها ديك ساكنين اليهودين قرى فخمه وعاملين انوار ومنتزهات كله ظاهر بالضفه الثانيه شيء عجيب الاغرب من ذلك في منطقه على البحر تسمى اريحه اريحه دي مذكور في كتب أهل الكتاب أنها محل غضب الله تعالى ومحل عذابه حتى في التوراة يقول ليك اتركوا أريحة لمن حل عليهم غضبي كده لما نجل في المفاورات قاموا الدولة لهمنون الدولة لهمنون ده الفلسطينيين فيما عرف اتفاق غزة غزة أريحة الدولة لهم بدين بيفهم يعني ما ما الدولة ساكت ساكد الدولة لهم بيفهم ده محل العذاب ومحل الهلاك هم عارفين ان ربنا أهلك وعادم وثمودا وأصحاب الرس أصحاب الرس دين في اليمن ربنا أرسل لهم نبي غتصف البير الرس معناها البير الرموج والبير عليك الله شوف البشرية دي ضاله كيف تقول لي أمريكا في ناس الله من أمريكا ذاتهم كانوا في الدنيا دي لكن ربنا انتقم منهم وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيره وكلن ضربنا له الأمثال وكلن تبرنا تتبيرا كلهم ربنا وضح ليهنا الحقائق ورسل له الرسل وبيّن له وتبرهم يعني شنو يعني أهلكم ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا تتبيرا معنا شنو هدمهم يعني أتجي أمة وراء أمة يا السلام الدنيا دي مليانه الدنيا دي مليانه شديد عشان كده اقام الله الشواهد بماذا نطقت الرسل نطقت الرسل بتنزيه الله تعالى ولذلك نحن عرفنا صفات الله من خلال انبياء الله ورسله فهم الذين اخبرونا ان الحياه كلها لله الحي وان القدره وان العظمه وأن الجلال وأن المشيئة وأن الرحمة وأن الغنى وأن الكبرياء كله لمن؟ لله وحده يا سلام ده كلام عجيب لذلك اسمع إلى كلام ابن القيم يقول ومن كماله المقدس اطلاعه على كل شيء فلا يغيب عنه شيء ولا ذر من ذراته باطنا وظاهرا فكيف يليق بالعباد ان يشركوا به وان يعبدوا معه غيره وان يجعلوا له الها اخر ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون طيب من الشواهد التي اقام الله على توحيده شو تلاء الله ابن القيم نجب بالنسبه لسه ما دخل في كلام الهروي ليشرحه ما اقامه الله واودعه في نفوس الناس من الفطره السويه التي تأبى عباده غيره فطر الله العباد على حبه وجبلهم على عبادته فتجد انهم مهما عبدوا غيره فان القلق يلازمهم والاضطراب دائما معهم فلا يرتاح العبد الا اذا عبد الله الا اذا عبد عبد الله بعض الدعاه قال لي مشينا أوروبا دعوة إلى الله قال إينا من مشينا المطار ما في مسجد ما في كده قال لي اتوضينا وصلينا طوالي الوضو ذاته قال لي إلا بقارورتك يعني الحمامة ذاته ما فيها ما فيها طهارة فقال لي وقفنا طوالي في الصالة وصلنا قال ليه جا خواجة قال ليه لا وضل صلى ولي ولي حاجة وقف معهم قال مرات المرات عندنا والجن كويس يعني مرات يشوفوك عندك دجن يقول لك نصورك يا أخي شنو يعني يقول لك والله بس ما قعدنا شنوزو عندك دجن كثير ناخد معك صورة قال تاخد معك الصورة في شنو كويس عنده ونجن في راسه فقال لك توقف معنا قال لك ندخل ما بيعمل حاجة لكن لما الناس جود قال لي بيسجد قال عندما انتهينا قال انتم شنو؟ انتم منه؟ واننا المسلمين قال المسلمين داتي يعني شنو؟ ما اسم عياتي بالدين ولا اي حاجة قال ورهنو وان انت حاصل شنو؟ قال اصلا انا من زمان ما بعرف الصلاة تعالكم دي ولا حاجة لكن عجبتوني قال انا لما اضيق شديد بخطو الشيء في الواقع مما اخشه الشيء في الواقع برتاح بحس بارتياح شديد قال له اسمه السجود قال لهم ده احسن حاجة السجود السيدة جوا قلبه فيه عباد لابد يعبد الله قال له شفت السجود ده اسم السجود قال له انت حسن حاجة السيدة اسلم شاف ناس بيصلوا في المطار ورا الاسلام اسلم بعدك قال لما نخطر والسيدة في الواقع دي قال انا برتاح راحة شديدة الفطرة شوف اي زول بيعبد حاجة ما بيشبع رغبته بيحس انه شيء ناقص يعبدوا البقر وهكذا العالم الآن بحضارته يموج ويضطرب بمعبودات لا تليق بعقل سليم ابدا يا اخي ناس تلقوا في بلد عندهم عمارات ومصانع وأي حاجه ويصنعوا تجد بقره ماشيه يوقفوا العربات يوقفوا اي حاجه يا اخي ذي بقرة ذي بقرة شنو دي حسن بقره يا أخي. البقر من حساساته انت تعرف في مناطق في العالم الناس بيعبدوا الجدي كنت بقرا تقرير في ناس في بلد بيعبدوا الجكر شفت الفارده ده اله ده عنده يا اخي وقت تعبد تعبد فار ما تعبد الكديس احسن شويه هل بدك تعبد الفار تعبد الفارده وقت ده تعبد يا اخي عالم ذات عقول ذات والله تستغرب والعقل ده يعمل لكم بيوت راي شنو ما اودعه الله عز وجل في النفوس من الفطر زي كده ربنا قال بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم فطره الله التي فطر الناس عليها عشان كده اعظم شهاده على توحيد الله قال تعالى اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد ودي اعظم شهاده فمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه الشاهد الذي من الله هو كتابه هذا ناقض الكتاب ده عجيب يريد من يقراه بعده ولا حاجه من سر واعجاز هذا القران وإن احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله مشرك يسمع كلام الله معنا باثر يتعرف القران تتغذيه ما يعرف عربي نهائي يسمع يخاف يهزه تفتكر استغرب تجو رهبة مع إنه تقول كلام ده شنو يقول ما فاهم ربنا ما قال كده المشركين ده عرب بس ولا في مشركين معرب ما قال حتى يسمع كلام الله كلام الله برزاته بس كلام بدون شرح تدله بأثر فيه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه فابن القيم رحمه الله يتحدث في هذه الأمور على هذه الشواهد يقول القرآن شاهد وأعظم شاهد للقرآن أنه ليس بكلام بشر حتى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليس كلامهم هذا كلام من؟ كلام الله الذي بلغه عن الله من؟ الرسول الله وشكرا ربنا قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وجقال ولو تقول علينا بعض الاقاويل ارسل ما يقدر يدخل في القرآن بحاجة من عنده ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين اشكري اخواننا ايضا الابتداع في الدين سيء اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بجلالة قدره ما يقدر يدخل له حاجة في القرآن انت تمشي تعمل لك طريقة كاملة قدر اليلة وباكر براياته وتقول ده دين الطريقة دي دين شوف الاسلام ما فوق طرق اكلمك الطريق واحد بس وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولك اتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يا أخوة الدين ده كله اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ولو تقول علينا بعض الاقاويل لو زاد طب نخليه انت تمشي تعمل طريقة كامله وتعلق صورتك كمان يعني طريقتك كتا صح ما عندنا فيها شغلة دي ما عندنا فيها شغلة نحن طريقتك تلم عليك انت ما في طرق في الدين طريق العبادة واحد والتوحيد واحد طيب بعد ذلك بدأ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يتحدث على كلام الهروي يا دوب كلام الهروي الهروي قال شنو قال وإنما نطق العلماء بما نطقوا به وأشار المحققون إلى ما أشاروا إليه من هذا الطريق أي التوحيد لقصد تصحيح التوحيد وما سواه من حال او مقام فكله مصحوب العلل ده كلام الهروي ابن القيم يتفق معه ويختلف معه يتفق معه مع الهروي يقول له صحيح العلماء يقولون الغايه المطلوبه من جميع الاعمال التوحيد لماذا تصلي هو ما الصلاه توحيد لله الله اكبر سمع الله لمن حميدا ربنا ولك الحمد سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى الغرض من الصلاة ذكر الله وأقم الصلاة لذكري إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر أكبر شيء في الصلاة أنها محتوية على ذكر الله أعظم وأكبر ما في الصلاة أنها احتوت على شنو الله أكبر أي حاجه يتحد الله أكبر الدنيا والولد والعيال والمال أي شيء الله أكبر والله أكبر من أعظم الأذكار من الأذكار المهمة الله أكبر وسيكون وسيظل وكان وسيكون إلى يوم القيامة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو أكبر على الدوام هذا صلدي توحيد توحيد جد لذلك ابن القيم في الفوائد وليس في المدارج في كتابه القيم الفوائد يقول شنو؟ يقول أصل التوحيد يقوم على أمرين اي إراجع التوحيد المعند للتنذيب توحيد فيه خلل المعرفة الحق لله بأسمائه وصفاته وتعظيمه وإجلاله الثانية الانقياد الكامل والاتباع التام له ولأوامره وشرعه كان الاثنين دين ما في توحيد ناقص هذا التوحيد الجد والدين كله تعظيم لله الحجة يا خلاس يا من يبحو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لا لا, لا ها لا شريك لا شفت لا شريك تلقى في أي محل في الدين لا شريك لك حسب في الأذكار ديك تلقى عيلا لا الافكار الصلاة الصلاه ديك بعد كل صلاه ولا تمل المعلق هناك قل لا تلقى لا شريك لك كويس وتبح الحناجر تعظيم واجلال وتسبيح الغرض المعرفه الحقه مع الانقياد الكامل للتوحيد تعرف الله انه عنده كل شيء وتنقاد له بعدك يا السلام يا أخي التوحيد قال وأشار المحققون إلى ما أشاروا اليه من هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيد يعني لما يتكلموا عن الزهد لتنقية القلب عما سوى الله ليتعلق القلب بالله لما يتكلموا عن التوكل لتحقيد التوكل والمنع والعطاء على الله وأن تربط ذلك بمخلوق وهكذا قال وما سواه من حادل أو مقام فكله مصحوب العلل ابن القيم يختلف مع الهروي هنا اختلافا واضحا وبينا شنو؟ الهروي يقول أي مقام الحب الرجاء الخوف التوكل الزهد ده كله ينتهي وتبدأ موحد بس ابن القيم يقول كان ما كان ما في توحيد ذاته يعني الهروي يريد أن يقول تنتقل من هذه المقامات ولا تصاحبها معك ابن القيم يقول الموحد اذا انتهى الى التوحيد يزداد في الدنيا زهدا وفي الاخره رغبه وفي الله محبه وبالجوارح انقيادا وبالقلب تعظيما وباللسان ثناء وذكرا ويستمر هكذا على معاقد هذا التوحيد وكلام ابن القيم صحيح شوف ناقشه كيف قام الهروب بشنو قال, شنو؟ قال اللي على الله اسمك هذا بتوكل على الله وبيأخذ بالاسباب ودخل هذا كلام منه اما تتوكل على الله بس وتخذ الاسباب واما تاخذ بالاسباب وتكون توكلك ناقص ابن القيم يرد يقول من كمال التوكل ان ياخذ بالاسباب عشان كده كلام ابن القيم شنو ها اصح اليس حيازا لكن ده الشيء البين اقرا لكم الكلام قال الهروي يقول ان التوكل في طريق الخاصة عمل عن التوحيد ورجوع إلى الأسباب ده كلام منه؟ الهروي ابن القيم قال له شنو؟ قال لي هذا خطأ محر بل التوكل حقيقة التوحيد ولا يتم التوحيد إلا به التوكل من مقامات الرسل وقد وصف الله به المرسلين وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا فنصبرنا على ما آذيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون الرسل توكلوا على الله وقال الله للنبيه وتوكل على الله إنك على الحق المبين رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا قال لي الرسول انا أنا وكيلك قام ابن القيم رد على ورزيدة أسكد رد ابن القيم منطقي قال له شنو قال له لي ليس رجوع الى الاسباب بل هو قيام بحق الأمر الإلهي فإن حكمة الله اقتبط أن يربط الأسباب بمسببات وأن يربط المسببات بأسباب فجعل التوكل والدعاء من أقوى الأسباب التي توصل إلى المقصود فالذي توكل وارتبط بالأسباب وعمل بالأسباب لا يعتبر متعلق بالأسباب إنما ممتثل لأمر الله موافق لحكمته ولعبوديته سبحانه وتعالى الأصح حياته كلام الهربي للأبن القيم طيب الهربي قال ابن القيم قال له الهربي شنو قال له أنك قصدت بذلك عدم الوقوف مع الأسباب ممكن الكلام يبقى معقول مش كده أما مدبول لي ما تأخذ بالأسباب كيف ما أخذ بالأسباب في جنة بلا عرس في جنة بلا عرس أنا دائر ذرية أتوكل على الله كيف؟ لا عرس لا حاجة أغنب في البيت أقول له يا الله تجيب لي ذرية؟ تجي المطر ولا كيف إحنا؟ ولا تلقاه تحت السرير والزير؟ ما بتلقاه؟ اختل حكمه الله دائر ذرية في طريق معين لذرية دائر الواطأ تطلع زراعة تحرد وتقلب وترمي بدرة والجرة المويه بعدك يتوكل على الله حق التوكل انت بتوكل جن شوالين ما قصرته جن عشرين ما قصرته لكن ترقد في بيتك والواطن في محلتك في الصيعة تقول الواطن بتقوم تقوم كيف هزول تقوم بالروس ولا كيف هاي بتقوم لكن بتقى كلها عويل وشوك وعشر تزرع وتحرق بعدها توكل اعقلها وتوكل ده الفريق بين القيم والحراوي لكن من القيم قام رد على الحراوي رد جميل قال جل له شنو قال له كويس قال له الوقوف تتعاطى مع السبب لكن ما تجيف مع السبب حتى الوقوف مع الأسباب قال ابن القيم ووقوف المتوكل على الله مع الأسباب ينقسم إلى قسمين وقوف محمود فيقف حيث أمره الله أن يقف في أسباب الله قال له أن أجيف معه تجيف ولا ما تجيف ها هل تعتبر أنت متعلق بالأسباب وتوكل الضعيف ولا توكل كامل أه؟ كامل طيب وتوكل مذموم أن تعتقد أن الأسباب فاعلة ومؤثرة بنفسها وهذا كفر يعني زرعت والزراعة قامت تقول شنو تقول ده ما من الزراعة من منه أفرأيتم ما تحرثون انتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون تفكهون يعني شنو؟ تفكهون يعني تستغربون فظلتم تفكهون اندهاش انا لمغرمون بل نحن محرومون يقول لك أنا ادينت وزرعته اسدد من وين ده الحاصل ولا ما يهو ده الحاصل ولا ما حاصل نحن مش البنوك وزرعوا وزراعه رصدت إنا لمغرمون مغرمون يعني مدينون غرامة علي غرامة إنا لمغرمون بل نحن محرومون أنت بتحرث لكن ما بتزرع أفرأيتم ما تحرثون أنتوا بتزرعون اززوجت وجابه لك ذرية تقول ده مني تقول الله رزقني ذرية بس بعد ما تتعاطى شنو تتعاطى الأسباب يا سلام كلام من القيم ده كلام وجيه جدا عشان كده الهروي قال شنو قال المتوكل وإن رفض الأسباب واقف مع توكله. وده كلام خطير الهروي ده يعني هو ده يجرد الزوال شديد وحيانا لا ينفع قال الزوال لو ما وقف مع الأسباب بجيف مع توكله. وده برضو عيب قول ما أخذ الأسباب كويس؟ وقام يتوكل. قال بعد شوية حيشوف نفسه متوكل وسيفتخر بتوكله وسيصيبه نوع زهو وعجب بتوكله وهذه علة في التوكل ده كلام منه؟ كلام الهروي شوف كلام ابن القيم قال إن وقف مع توكله الوقوف المحمود امتثالا لامر الله واداء لحق العبودية معتقدا أن الله هو الذي من عليه بالتوكل وأن الله هو الذي أقامه في التوكل وجعله سببا موصلا إلى مطلوبه فنعم الوقوف ولا علة في هذا التوكل البتة الهرب يرى مجرد أنك تشوف نفسك متوكل أنت معلول تشوف نفسك متوكل عشان تستشعر العبوديه التوكل عبوديه وانت اذا لم تر العبوديه فانك لن تذوق طعمها لكن ان تكون معتقدا ان الله من عليك بهذا التوكل واقامك فيه وان توكلك في هذا الامر محض سبب يوصلك الى المصلوب اذا اعتقدت ذلك فان توكلك صحيح ولا عيب فيه دامي بن القيم جاب الهروي قال المتوكلون عللهم ثلاثه اي زلفته يتوكل عنده ثلاث علل الكلام الجايه ده خطير جدا والله كلام مهم مهم شديد اخوان نشوفه مدارج السالكين دائرة معرفه دائرة معرفه بالله سبحانه وتعالى والكتاب ده بيفيدك شنو انه يشعرك بقربك من الله وليس بقرب الله منك لان قرب الله من العباد مقطوع به ومجزوم ونحن اقرب اليه من حبل الوريد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ربنا قريب لكن المشكلة هل العباد يستشعرون هذا القرب ويؤدون العبودية فيه ده داري السالكين يشعرك بقرب الله يعرفك بعظمه الله لأن تستحي منه يا السلام فجصة عجيبة جدا في واحده اسمها أم هاروم العابدة حتى كان من كثرت أنها تعبد بل يقول على العابدة دخل عليها أحد تابع التابعين من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل اسمه أبو سليمان الداراني أبو سليمان الداراني دخل على أم هارون العابدة وجد راجدة عيانة ذاري يعوده ويجوز للرجل أن يعود المرأة الأجنبية إذا أمنت الفتنة في بيته يقول يا أخي له فلان ذي عيانة ما من ما حرمه ذاري يمشي يعوده يجوز لما يجوز. يعني بالضابط الشرعيه تخبت الباب وتلبس وتقنب وما في خلوة من بعيد ما في مصافح ما في كده السلام عليكم عليكم السلام لا باس طهور إن شاء الله وتمشي في شنو جابوا لك بارد ليمون تسرب ما جابوا لك أمشي في بيتك ما في مشكلة ومهارون هارون فقام لقاها التبكي فقام قال لا يا أم هارون أنا تحبين لقاء الله المؤمن من كان ماتا يمشي علي الله في ناس ما عارفين ماشيين وين ذاته وبيعرف انه ماشي لي الله لكن ما متأكد من الموضوع ده دي حقيقة عنده لكنه حقيقة غير قاطعة عنده اي زول تقول لها لما انتبوت بيقول لك إنا لله وإنا يعني بنمشي لي الله الله طوالي ملاقات الله دي دائرة السعدات في زول عارف انه موت وحنلاقي الله لكن ما جايب خبر مستهون الموضوع فقال لا يا أم هارون ألا تحبين لقاء الله؟ قال إذا لم يبق بيني وبين الموت شيء احب لقاء الله ولكني الآن أخافه أنحس خايف منه قال لما يا أم هارون قالت إني إذا عصيت مخلوقا استحيت أن ألقاه كيف بالخالق يا أبا سليمان يا أخي قلت لانا كانت ثوم تلي معزول بشر عادي بخجل منه ما بقدر لأجيب أطلوه مع رب العالمين وما مش عدي كده لا جد ما قد إني إذا عصيت مخلوقا استحيت أن ألقاه فكيف من بالخالق يا أبا سليمان بالمعنى ملاقات الله مهينة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقه لكن ملاقات الله وأعلم أنكم ملاقوه لكن ملاقات الله ملاقات الله عز وجل هيبته وعظمته وجلاله وده استشعار هذا القرب واستشعار معاني التوحيد طيب أيها الإخوة سنكتفي بعلل التوكل الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وأن التوكل إذا خلى من هذه العلل صار صحيحا طيب العله الأولى والله إخواننا ابن القيم عنده فهم الفهم في شنو المعاني الشرعية وتنزل على ممارسة الناس قال من عدل التوكل بتاعت الناس تركوا ما أمر الله به من الأسباب استغناء بالتوكل تركوا شنو ما أمر الله به شنو مثلا إخواننا ضربنا قلنا الزواج سبب صح الله أمر به مش أمر رغب فيه الزواج من سنة فمن رغب على سنة فليس شنو فنقله من أنه شهوة إلى أنه شعيرة وعبادة وفي بضع أحدكم صدقة يترك هذا. لو انا أنا بالزواج ليه؟ الأولاد بيشغلوني والمرأة تشغلني والعرس وعمله شنو؟ غير المشاكل والنكد والهموم خلينا بالله لكن دين في النهاية ما بنخليه الزواج شنو؟ دين قال شنو ترك ما امره الله عز وجل به من الاسباب استغناء بالتوكل ابن القيم قال هذا توكل عجز وتفريط وليس بتوكل عبوديه وتوحيد ده توكل شنو عجز وتفريط شوف كلام قال ابن القيم قال وكذلك يترك الاسباب اسباب الرزق متوكلا على الله فلا يعمل قال هذا عجز قال بيحصل له شنو ذن قال يحصل له أسوأ من تركم الأسباب، يقع فيما هو أشد قدحا في التوكل من تعاطي الأسباب. ده كلامه كده، مبهم. شوفوا الشرح، أشرح لكم الكلام. واحد ما شغال، وابى يشتغل تعب، كويس، حياكل ويشرب ولا ما حياكل ويشرب. حيكوا يشرب حيدوه الناس ابن القيم قال ادي الناس ده برضو قادح في التوحيد المخلي العمل والسعي والعرب قادح في التوكل وتنتظر اللي جيبوها ليك الناس ذليل ويدك سفلة ما قادح في التوكل شنو؟ عشان كده قال ابن القيم جاء عباره لطيفة جدا جدا قال قال بعض السلف لا تكن ممن يجعل توكله عجزا وعجزه توكلا يجعل توكله شنو عجزا يقول لك أنا كان أخطب الأسباب ده قطع في التوكل أنا ما أخذ به وعجزه توكلا وعجز عن العطاء واعتماده على الآخرين وانتظاره منتهم وجودهم عليه يجعل هذا شنو؟ ما قادح. لا تكن من من يجعل توكله عجزاً وعجزه شنو؟ توكلا. يا أخي ده كلام ده كلام راق الشديد والله. اثنين. العنا الثانية القادحة في التوكل أن تتوكل في حظوظك وشهواتك دون حقوق ربك. مرة يا إخواننا. انا اتذكر تماما في منزلك التوكل مر علينا ان ابن القيم قال رجلان توكل احدهما على الله في رغيفه وتوكل احدهما الاخر في تبليغ الدين واقامه الحق ومصادمه الباطل ومجاهده الكفار توكل على الله في ذلك هل يستويان مثلا ها فقال من علل التوكل ان تتوكل على الله في شنو في حظوظك وشهواتك والعله الثالثه أن ترى أن التوكل منك وليس منه عليك أن تطالع المنة والشهود والفضل وأن الله أقامك على التوكل وأن إقامة الله لك على التوكل محض منة منه سبحانه ومحض فضل وأنت لا فضل لك ولا منة لك دي علا للتوكل شنو؟ الثلاثة بعد بدأ الهروي يقول والتوحيد على ثلاثة أوجه الوجه الأول توحيد العامة الذي يصح بالشواهد والوجه الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق والوجه الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصه هذا ما سنعرفه في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم والسلام عليكم